50 languages شنقوري زري 51 أذهب إلى المكتبة الع أريد أن أذهب إلى المكتبة العمة ت ت سكون أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب غت شقىوس سكونصف. اريد ان اذهب الى كشك الجرائد اريد كشك الجرائد س تخل حفو قشتنو سفاي اريد ان استعير كتابا اريد تخل شيفنو سفاي اريد ان اشتري كتابا اريد ان اشتري كتابا س غ زيد شفنو سفاي اريد ان اشتري جريده, أن أشتري جريدة. تخل ارم سكونش تخل قيسكنو سفاي أريد أن أذهب إلى المكتبة العمة لكي أستعير كتابا أريد أن أذهب إلى المكتبة العمة لكي أستعير كتاببا ت تكون تخصف أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا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 نأزم دج سكونصف أريد أن أذهب إلى أخصائي النظرات أريد أن أذهب إلى أخصائي نظرات سوما سكونصف أريد أن أذهب إلى السماك أريد أن أذهب إلى السبرماركت هل وشابم زقونو سفاي اريد ان اذهب الى المخبز اريد ان المخبز نغونجي قشيفنو سفاي اريد ان اشتري نظاره اريد ان اشتري خَتَرِچ خَمْرَ قَشْيَفْنُو سَفَاي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِي فَوَاكِهَا وَخُضْرَوَات أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِي فَوَاكِه خبز حمام وخبز عادي نأعزم دج سكونش نغنج قشفنو سفاي أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لاشتري نظارة أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لاشتري نظارة تجانم سفاي چشحه مشخه خمر خته رچ خمر قشيفنو اريد ان اذهب الى سوبر ماركت لاشتري فواكه وخضروات أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لاشتري فواكه وخضروات هل خيابم سفاي هل رش خمر هلغوري قشيفنو